صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أول بيت وضع لمن الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله سحّج البيت ما استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قُلْ يا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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يردوكم, يردوكم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 جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها